لكن سافرت خرجت ولا تدري ما يعرض لك قد تتاخر وقد يعرض لك سفر اخر من جده فلا ينبغي للانسان ان يتساهل في اركان الحج اركان الحج اربعه اديت ركنين وبقي عليك ركنان اديت النيه التي هي نيه الدخول في النسك والوقوف بعرفه وبقي عليك ركنان وهما الطواف والسعي والاولى للانسان ان يبادر بالطواف والسعي فلا يؤخرهما عن يوم العيد هذا هو الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم طواف الافاضه يوم العيد ويرى بعض العلماء انه اذا اخر عن يوم العيد انه ياثم وبعضهم يرى أن عليه أن يحرم من جديد ويؤدي الطواف والسائل بإحرام آخر وبعضهم يرى أنه عليه هدي في هذا إذا أخره عن يوم العيد وبعضهم يقول ولعله الصحيح إن شاء الله أن وقته يوسع لا حرج إن شاء الله لكن ما ينبغي للإنسان إذا من الله عليه بتأدية هذه الفريضة أن يتساهل فيها ولا يهتم هذه فريضة عظيمة ويحمد الله جل وعلا الذي يسر له ذلك فيعطيها شيئا من اهتمامه ولا يكون غير مبال مثلا أداها مبادرا أو متأخرا ويسافر وهو لم يعدها لا الافضل والاولى ان يؤديها يوم العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابه رضي الله عنهم يقول ما حكم من لم يؤدي ركعتي الطواف سنة الطواف سنة ركعتي الطواف سنة اديتها في المسجد الحرام خلف المقام فحسن أو في أي مكان من المسجد الحرام فلا بأس أو أديتها خارج المسجد في البيت يعني طفت وخرجت وصليت سمة الطواف في البيت لا بأس عليك أو صليتها خارج مكة لا بأس عليك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف للوداع. وخرج فلما كان به طوى خارج مكه صلى ركعتي الطواف رضي الله عنه فاخذ من هذا جواز تاخير سنه الطواف يقول السائل بعض البنوك إذا جاء شخص يريد قرضا قالوا نبيع عليك حديد مثلا بدولة البحرين بمبلغ مئة ألف ريال وإذا شئت ملكناك ثم تبيعه بثمانين ألف فما حكم ذلك البيع والشراء شأنه عظيم وليس بسهل ويجب على المسلم ان يهتم بصحه البيع كما يهتم بمطعومه وأنه حلال وكما يهتم بصلاته وزكاته وصيامه فقد ورد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسال الباعه عن احكام البيع فمن وجده لا يعرف احكام البيع ضربه بالدرة العسل الذي معه وقال اخرجوا لا تفسدوا علينا اسواقنا فالمسلم يتعبد ربه بتصحيح بيعه وشرائه كما يتعبد ربه بصحة صلاته وصيامه لان بالبيع والشراء الكسب واذا كان الكسب حلالا صحة صلاته وقبلت واذا كان الكسب حراما ما صحت صلاته وما قبلت ان المرء لا يقف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له صلاة اربعين يوما والعياذ بالله وهناك بلوغ واضحة سريحة صحيحة لا غبار عليها وهناك بيوع فيها تلوي وتلمس وحيل حيل الى الربا حينما تنبه كثير من المسلمين وهذا الواجب عليهم ان يحذروا الربا ويمتعدوا عنه صار اناس يتحيلون على الربا حيل بصور عقود صورها لفظها صحيح لكن الله أعلم بداخلها هل هو صحيح أو لا فهذا السائل الأخ يقول بعض الملوك إذا أتاهم إنسان يريد قرض قالوا نبيع عليك حديد في البحرين لمائة ألف وتوكلنا في بيعه ثم نبيعه عليك لمائة ألف بثمانين ألف فربما جلس عندهم قليلا ثم قالوا بعنا عليك وبعناه على اخر وكل هذه القيمة ثمانين الف وهو جالس كما شرب فنجال الشاعي وهذه حيل وتلاعب اين الحديد اين المشتري اين البايع هل استلمت الحديد من وكلت في البيع والشراء وكلت ابنك والسلم؟ وكلت أخاك الذي تفق به لا يشترى واستلم لا يا أخي انتبه لنفسك لا يتلاعب بك ويدخل عليك الحرام من حيث تشعر أو لا تشعر فأنت تشتري منهم شيء موجود عندهم ذهب أو سيارة أو أي شيء مثلا تستلمه سياره تستلمها ذهب تقبضه مثلا ثم ولا بد الذهب عند شراء الذهب ان تسلم وتستلم ما يصح ان تكون القيمه معجله لكن يصح التعديل في السياره تشتري منهم سياره مؤجلة القيمه مثلا او مقسطه وتقبضها منهم وتسجل عليك قيمتها ثم اذهب بها وتصرف بها حلالك إن شئت أن تبيعها وإن شئت أن تستخدمها لنفسك وأما مثل هذه الصور فلا يصح للمرء ولا للمفتي أن يقول هذا صحيح وأنت ما رأيت وما قبضت وما وكلت من يقبض ممن تفق به سجلوا عليك مئة ألف وأعطوك وأنت في المجلس ثمانين الف قالوا هذا قيمه حديدك اين حديدك فلينتبه المسلم لنفسه ولا يتلاعب به اشتر شيء موجود عندهم تقبضه سيارة مثلا في ملكهم وتحت تصرفهم قبضتها وتصرفت فيها انت حر يقول السائل ما هي الطريقة الصحيحة لدفع وساوس الشيطان بالانتجاء إلى الله جل وعلا والورد المواظب عليه صباح ومساء وخاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي وسور الاخلاص والمعوذتين الثلاث قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس مع التوجه والتضرع الى الله جل وعلا وعدم الاستجابة للوساوس لان الشيطان يختبر ابن آدم إرعى منه استجابه تلاعبه به وإن رأى منه الإعراض عنه والاتكال على الله والمحافظة على الورد والتحصن بايات الله فإنه ييأس منه ويبعد عنه فيستحق للمسلم أن يقرأ آية الكرسي وسوره الإخلاص وسورة المعوذتين بعد كل فريضة وعند الصباح وعند المساء ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر ثلاث مرات لأن المغرب أول الليل والفجر اول النهار ويكثر من ذكر الله جل وعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب وذكر الله حرز من الشيطان يقول عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتبت له كانت بعدن عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحي عنه مئة سجئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يات احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او عليه هذه مساوئ عظيمه والمطلوب شيء يسير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مائه مره تقولها بعد الفجر تقولها بعد الظهر تقولها بعد العصر متى ما شئت ويقول بعض العلماء انك حتى لو لم تأتي بها مجموعه في وقت واحد لو فرقتها على اوقات ولعل الاولى والافضل ان تاتي بها في اول النهار تستقبل به النهار لتكون حرزا لك من الشيطان يومك ذلك بعد صلاه الفجر او بعد قبل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس مثلا تجلس لها فتره يسيره وتذكر وتعدها باصابعك تعد عشرا باليد اليمين قبرا وبسطا يتعد قصبعا واحده في يدك اليسار هذه العشرات وهكذا حتى تكمل المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير العمل يسير والجهد قليل والثواب عظيم كانت بعدل عشر لقات وكتب له مئة حسنة ومخي عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه فالثواب عظيم والمجهود والتعب سهل وذلك لأن ذكر الله جل وعلا ثوابه عظيم للمسلم يقول السائل ارجو افادتنا عن موضوع الولد الغير الشرعي لمن ينسب ولد الزنا نسأل الله العافية والسلامة لا ينسب لأبيه لأنه لأن آباه لأن منزل بأمه لا يستحق أن ينسب إليه ولا ينسب إليه لا شرعا وليس له بقريب وإنما هو ينسب لإسم مستعار مثلا إذا استحي أن يقال ابن فلانة إنه ينسب لأمه وعصبته اذا لم يكن له اولاد ومات هم عصبه امه وممكن ان يستعار باسم لا ينطبق على اسرته التي هو عندهم ولا على شخص معين يقال مثلا فلان ابن فلان اي اسم مستعار حتى لو عرف من زنى بأمه حتى ولو تزوجها بعد فلا يصح أن ينسب إليه لأنه ليس له فيعطى اسما مستعارا ولا ينسب لشخص معين يقول السائل يوجد لدينا في الحي إمام يحرم استخدام مكبرات الصوت في حالة إقامة الصلاة وآدائها مع أن أهل الحي يعارضونه في ذلك هذا إذا كان فيه تشويش على من حوله فيحسن رفع مثل هذا للجهة المسؤولة عن هذا الشيء التي هي إدارة الأوقاف وشؤون المساجد في مكة وهم يعالجون الوراء يقول السائل هل من توفي ومنزله مرهون في الدين هل يسقط عن الميت هذا الدين ويغفر له عند اول قطرة من دمه ان مات مجاهدا اذا كان البيت مرهون بدين مثلا فما يقال انه يسقط الدين عنه لان البيت مرهون به الدين في الذمه وقد يزيد الرهن عن الدين وقد ينقص عن الدين وقد لا يساوي شيئا بالنسبه للدين فالدين كما هو في الذمه وانما على الورثه ان يبادروا بالسعي لبراءه ذمه المتوفى بسداد الدين او بيع بعد اذن المرتهن بيعه وسداد الدين منه ولا يجوز لهم ان يتساهلوا في هذا لان الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه وحتى لو كان شهيدا فالدين بحاله كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال ان النيت الشهيد يغفر له عند اول قطرة من دمه لما ساله سائل ثم طلب صلى الله عليه وسلم من السائل اعاده السؤال فاجابه صلى الله عليه وسلم بالجواب السابق الا انه قال الا الدين يقول أخبرني بذلك جبريل انفا يعني الآن نبهني جبريل على أن الدين لا يسقط على الشهيد بالشهادة إلا الدين فينبغي لورثة الميت أن يبادروا بسداد الدين سواء كان لشخص معين أو لمؤسسة أو للدولة او لاي شخص لان الحق مطلوب منه تسديده والشيء اذا كان لبيت المال مثل الذي لشخص واحد او اكثر لانه اذا كان لبيت المال فخصماؤه كثر كثيرون بخلاف ما اذا كان لشخص الدين شخص واحد فهو خصمه وحده وكثير من الناس يتساهل في بعض الحقوق ويقول الناس يتساهلون في هذا وتساهل الناس بهذا ليس بحجة وإنما الواجب الحرص على براءة الذمه والنبي صلى الله عليه وسلم انتنى عن الصلاة على شخص عليه دين ولم يكن عنده سبات قال صلوا على صاحبكم فقال رجل من المسلمين شفقة على هذا الميت لما رأى النبي امتنى عن الصلاة عليه قال هما علي يا رسول الله فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وانظر إلى عطف المسلمين بعضهم على بعض في الصدر الأول لما رأى أن هذا الميت سيحرم من الصلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال هما عليك ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فقال ما فعل الديناران او الدرهمان يعني سددتهما قال يا رسول الله واليوم مات يعني ما امكنني فلقيه مرة اخرى فقال ما فعل قال سدته الفيت قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته أو الآن بردت عليه جلدته يعني مسدادك فالدين شأنه عظيم وبعض الناس من قلة الفقه يتساهل في الدين وقال لا يبالي بهذا والذي ينبغي للمسلم ان يحرص هو اولا على نفسه قبل ان ياكل امره الى الورثه يسارع في التسديد اذا استطاع فان لم يستطع فيوصي من يثق به من الورثه بالمبادره بالتسديد تسديد الديون وليكن مسجلا لها مقيدا لها حتى لا تبقى في ذمته لا يوجد لا تسدد يقول السائل انا مقيم في التنعيم خارج حدود الحرم وقد حجيت هذا العام وفي ايام التشريق كنت اذهب بالليل الى منى وارمي الجمرات وامكث بها ليلا واخرج قبل الفجر وأمضي النهار في منزلي في التنعيم فهل فعلي صحيح وهل علي شيء الأفضل للحاج الاقامه في منى ايام التشريق ليلا ونهارا والنبي صلى الله عليه وسلم اقام في منى حتى اليوم الثالث عشر رمى الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ثم انتقل صلى الله عليه وسلم بعد الرمي وقبل الصلاه صلاه الظهر ونزل بالأبطح عليه الصلاه والسلام الذي كان يسمى المحصد نزل صلى الله عليه وسلم هناك فالافضل للحاج الاقامه بمنى نهارا وليلا والواجب هو المبيت بها والنهار اذا اقام بمكه او قريبا من مكه فلا لا باس عليه الحج صحيح لكنه ترك الاولى والافضل يقول السائل اثناء الجلوس في المسجد انتظر اقامه الصلاه واقوم بقراءه القران فيدخل بعض المصلين ويلقي السلام فماذا افعل هل اقطع القراءه وارد السلام ام استمر نعم إذا سلم عليك مسلم وأنت تقرأ فرد عليه السلام لأن رد السلام واجب فإذا كنت تقرأ بدون صلاة فرد عليه السلام نطقا وإذا كنت تصلي وسلم عليه فرد عليه السلام بالإشارة بالكف أنت واضع يدك اليمين على يدك الشمال على صدرك مثلا سلم عليك اشر اليه بيدك او واضعها على ركبتيك او على فخذيك اشر اليه بيدك انك تصلي ويكفي هذا الرد اما اذا كنت تقرا القران او تذكر الله تسبيح وتهليل فرد عليهم السلام ولا حرج عليك ولا يؤثر هذا على قراءتك يقول السائل مس الكلب هل ينقذ الوضوء? مس الكلب هل ينقض الوضوء? لا. ما ينقذ الوضوء. اذا كانت اليد ناشفة وجلد الكلب ناشف ومسسته فلا ينقذ الوضوء ولا ينجس اليد مع النشوفة. إلي حكم خروجي على أزواج بناتي بنصف الكم ما ينبغي مثل هذا وإنما تخرج ما كانت تخرجه عادة عند أبيها وعند إخوانها الوجه واليدين والقدمين وأما إظهار مثلا شيء من العضدين ونحو ذلك أو الصدر فلا ينبغي مثل هذا